وََِّ َدِيلََّ كَدَ الأَّ غَال عََم بَلى زَلنَا عَلَه الم تَزَّت وََة إَّ الذي حلَ مفيل الأوجَ হি লড়ি পু তিল يوم القيامة يعملوا ما جئتوا إنه بما تعملون رغيب إن الذين جبروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب العميد لا يأتي فيه الباطل من بيتين وعلى من قلبه تنزيل من حكيم حميد لا يقال لك إلا ما قد قيل يوضني من قبلك إن ربك له وَعَذَابَ النَّارِ وَلَن يَجْنِيَهَا أَحَدًا أَجْمَعًا لَّغَا مَن لَّمْ تَصِلْ آيَاتُهُ أَأَحْجَمَ مِنْ عَرْضِ ۗ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا دَأْمًا وَلِفِ في آنانهم وطن وهو عليهم عما أولاك كيناتون من مجال بعيد ولقلا ديناه ذي كتابة اختلف تبقت من ربك لبغي بينه وإنهم لبي لك من قريب من عمل طالعا فلنفسه ومن أساء فعلي وما ربك بغلاب na um.